بسم الله الرحمن الرحيم و ا ذ ن هناك ا هناك ان هناك ا ك ان ه ا ك ان هناك ن ه ن ا ن ا ك هناك ن هناك ان هناك ان ه ن هناك ان هناك ان هناك ا هناك ا ا ك ان هناك ان هناك ان هناك ان هناك هناك ان ا ك ان هناك ا ا ن ه ا ك ان هناك ان هناك ان ه ن ا ان هناك ان هناك ان ه ن ن هناك ان هناك ان هناك ان هناك ان هناك ا ه ن ا عبره ما أ وقال ك ذ له ما ر أ ى أ ف ت م ا و ل ه على ما يرى و ل قد ر آ هناك اخرى عند س ج ر ة المنتهى عندها ج ن ة ا ل م أ و ى بل يغشى ا ل س ج ر ة ما يغشى ما سال بطر وما طرى لقد راى من آ ي ا ت ربه الكبرى ا ف ر أ ي ت م اللاتى العزى و م ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى أ لكم الذكر وله ُ الانثى تلك اذا فتنه بيده ولكن يجب ان ل أ يكون هناك امر اخرى في السماوات ل التي ا ن تتعامل مع ن الله لمن يتاء الذين لا يؤمنون ب ا ل ا خ ر ة ل يسمون ا ل م ل ا ئ ك ة ت س م ي ه الونس وما لهم به من علم يسترون ان ن و ر ن ا لا ر ن ل يغني من الحق سيئات. فأعرض في ئ ا ت أ ع ر ف أ م ان تولى عن ذكرنا ولم يرد إ ل ا ا ل ح ي ا ة الدنيا ذلك ما لهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما علموا م ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللذنب ن ربك واسع المغفره هو أ ع ل م بكم إ ذ أ ن ش أ ك م من ا ل أ ر ض واذ أ ن ت م أ ج ن ك م وفي و ص و ن أ م ه ا ت ك م فلا ت ز ف و ا انفسكم هو أ ع ل م بمن استطاع ا ف ر أ ي ت الذي تولى و أ ع ط ى قليلا و أ ك ب ى عنده علم الغيب فهو ع ر ى ان لم ينبا بما في سقوط موسى وابراهيم الذي وقع أ ن لا تزر وازره وزر اخرى أ ن ليس للانسان إ ل ا ما ت ع ى وان سعيه سوف يراك ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابتى وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين يسرا والانثى من عطرته اذا تمنى وان عليهم نشاه اخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب السير وانه اهلك عادا ا أ ا و ل ى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوهم اظلم واطغى ا ل مؤتفك أ ه و ى فغشاها ما غشا فباي الاء ربك تتنارى هذا نذير من النذر ا ل أ و ل ى آ ذ ث ت الاذثه ليس لها من دون الله س ا س د ة أ ف م ن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا ت ب ق و ن وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه